117. وقالوا لن يدخل الجنة إِلَّا مَنْ من كان هودا أو نصارا 118. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم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 114. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب 115. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم 116. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَاعَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظيم. 114. ولله المشرق والمغرب 115. فأينما تولوا فثم وجه الله 116. إن الله واسع عليم 117. وقالوا اتخذ الله ولدا 118. سبحانه 119. بل له ما في كُلُّهُ كل قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيكون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 111. إنا أرسلناك بالحق بشيرا وَلَا 112. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 113. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 114. قل إن هدى الله هو الهدى 111. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 112. الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك